فتقبلها ربها بِقَبُولٍ حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم نالك هذا قالته من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبه انك سميع الدعاء فنادت الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب ان الله يبشرك, أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه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 قُلْ اِنَّ آيَاتِكَ أَنَا تُكََلِّمُ الْمَلَاءَءَ سَفَلاَ فَتَأَيَّامَ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرِ الرَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ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 إذ قالَالَةِ المَلَائِكَةُ َا مَرَمُ إَِّ الله يُبَّرُك إِ الله يبشرك بكلمة من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 قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم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 فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم